وهذا هو البحث الرابع وهو بيان انواعه فمنها المتنجيم وهو انواع اعظمها ما يفعله عبده النجوم يعتقدون ويعتقدونه في السبعه السياره وغيرها هو السبعه دي كان زمان يعني عندهم عد النجوم السياره تبع القمر والزهره والبرد قبل ما يكتشفوا النظام المجموعه الشمسيه يعني ودخل فيها طمر هو في صدع اعتقاد وف... يعني عند الجهات يعني يقول فقد بنوا بيوتا لاجلها وصوروا فيه تماثيل سموها باسماء النجوم وجعلوا لها منافك وشرائع يعبدونها بكيفياتها ولبسونها لبسا خاصا وهليه خاصه وينحرون لها من الانعام اجنسا خاصه لكل نجم من هذه النجوم زعموا انه يناسبه وكل نجم جعلوا لعبادته اوقاتا مخصوصه توقات الصلوات عند المسلمين واعتقد تصرفها في الكون فهذا هو المعروف عن قوم ابراهيم ببابل وغيرها واياهم خاطب فيما حكى الله عنهم متحديا لهم مبينا سخافه عقولهم وضلال قلوبهم قال الله تعالى وكذلك نولي ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المؤمنين فلما دنا عليه الليل را كوكبا قال هذا ربي فلما اتى قال لا احب الااتين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكنن من القوم الضالين فلما راى شمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون الصحيح ان هذه كانت على سبيل المناظره من ابراهيم عليه السلام لقومه يثبت بطلان ما هم عليه لهم وقال لهم على سبيل التنزل مع الخصم هذا ربي او هذا التفهام اهذا ربي فلننظر اي يصلح لذلك ام لا فلما افل قال له احب الاافرين وقد ورد في صحيح مسلم في حديث الشفاعه قول ابراهيم في الكذبات الثلاث ينتمي من هم في بيت الله قوله اني سقيم وقوله ان كوكب هذا ربي فكانه تعمد ذلك وهذا هو الصحيح في هذه المساله ان ابراهيم لم يكن ناظرا بل كان مناظرا لم يكن يبحث عن الله كما يقول من يقول وانما كان يناظر قومه في بطلان عباده النجوم والكواكب فلما افل اي غاب قال لا احب الاافرين والاله لابد من حب على الدوام وان يكون يعني حاضرا لا يغيب لا تغيب محبته عن محبوبي فالله سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء هو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذره ولا يستغني العباد عن محبته واما قوله في القمر فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لا ان لم يهدني ربي لا اكونن من القوم الضالين دلال على توحيد الالوهيه بتوحيد الربوبيه وهو انه لابد ان يكون هاديا مبينا مشرعا والا لا يستحق ان يعبد ولذلك قال لا إن لم يهديني ربي فهذه الأصنام وهذه النجوم لا تهدي ولا تبين شيئا ولا تأمر عابديها بشرائع ولا تهديهم سواء السبيل فيما يتعلق بأمور الاعتقاد والعلم وفيما يتعلق بأمور الإرادة والتصرف والقدرة وأنواع فصال أفعال البشر بين مأمور ومنهي وخير وشر هذه النجوم لا تصنع شيئا من ذلك قال فلما راى شمسا باذغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افل قال يا قوم اني بريء مما تسعون وهنا يظهر بوضوح انه ما كان مناظرا يقول ومنها ما يفعله من يكتب حروف ابجد ا ب ج د ا ب جاد لكن اصبحت تطلق على بعضها ابي جاد مش ان واحد مجد ابوه تطلق ا ب جاد اللي هي حروف ولها ارقام ا ب ج د ه و ي معروفه ه و ز ها الحروف دي كل حرف منها له رقم ويستدل به على احداث معينه تقع في العالم وللاسف ان هذه الطريقه وهي طريقه يهوديه اصلا وهي ليست من دين الانبياء بل موروثه عن عباد النجوم فعلا دخلت على كثير من من انتسب اسلام وادعى معرفه الغيب والاحداث المستقبله بهذه الطريقه فصار يحتب ايات معينه واسماء معينه ويزعم ان السنه الفلانيه سوف اقع كذا لان الاسم الفلاني يتكون من كذا حرف والحرف الفلاني له كذا سنه وبالتالي فوقوع الاحداث في السنه الفلانيه سوف يكون كذا وكذا وبعضهم يضيف بذلك على ذلك اجتماع النجوم في خط مستقيم واحد من تتبع مساراتها تجد خزعبيرات بهذا يعني النوع كثير في مؤلفات الكثيرين ممن يزعم انه يعني يتكلم على اشراط الساعه قال ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما ويجري على ذلك اسماء ويجري على ذلك اسماء الاذمنه والامكنه وغيرها ويجمع جمعا معروفا عنده لا يطرح منه طرحا خاصا ويثبت اثباتا خاصا وينسبه الى الابراج ال12 المعروفه عند اهل الاثاث دي العذراء والسرطان والحمل والدلو والاسد ونحو ذلك من الابراج المعروفه يعني كل برج منها له ايه مده زمنيه معينه قال ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنهوس وغيرها مما يحييه اليه الشيطان كما هو معلوم من فظه والنجوم انت والنجوم اللي بيسموهم علماء الفلك المعاصرين دول اللي هم بدأ يزعموا او يزعموا ان دي علوم معروفه وترتب عليها اشياء معينه وكل هذا من الضلال البين ومن السحر والكهانه المحرم يقول وكثير منهم يغيروا الاسم لاجل ذلك ويفرقوا بين المرء وزوجه بذلك يقول لا ان الراجل ده اللي اسمه كذا ما يتفقش مع فلانه وان مولوده في التريشن فلاني ونصف التاني هيزعلوا مع بعض هيحصل بينهم مشاكل فلازم يتفرقوا يقول واعتقد انهم ان جمعهم بيت لا يعيش احدهم وقد يتحكموا بذلك في الغيب فيدعي ان هذا يولد له وهذا لا وهذا الذكر وهذا الانثى وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا وهذا يكون شريفا وهذا وضيعا وهذا محببا وهذا مبغضا كانه هو الكاتب ذلك للجنين في بطن امه بل ولا حتى الذي كتب للجنين في بطن امه يعلم ذلك على وجه الايه القضاء والجذب بل هذا قاضي المحو والاثبات فان الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فاذا اراد الله عز وجل ان يمحو شيئا كتبه الملك ويثبت غيره فعل وهو وحده عز وجل الذي يعلم الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا له ومن مفاتيح الغيب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فعلم الملك معلق على مشيئة الله ان يمضي ذلك الذي اعلمه اياه وكتابته معلقه لان يشاء الله انضائها وعدم اخوها ان شاء الله عز وجل ان يثبتها ولا يمحوها ولذلك فالدعاء اللهم ان كنت كذبتني شقيا فمحني واكتبني زهيدا صحيح باعتبار الكتب التي كتبت بعد اللوح المحفوظ فان اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا اثبات وام الكتاب الذي رفع قلمه وجفت حربه وجف القلم على... الذي كتبه على علم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم على علم الله وهذا مما لا يحتمل محوا ولا اثباتا ولا زياده ولا نقصان لان هذا هو علم الله هذا الذي علم معلوم يعني يبقى بنقول ان هذا اولا من داخلات الوارد ان كنت هتتني في امر الكتاب ده في ناف الورق عن عمر ما ضعفه مش كده مع ضعفه ومع ذلك خلاف الذي ورد لم يرد ان كنت تراني في ام الكتاب شخصيا ولو كان كذلك فهو منكر هذا اللفظ ده منكر لانه مخالف للكتاب والسنه وهو ان الله عز وجل جعل اللوح محفوظا قال بالوقت قران مجيد في لوح محفوظ فهو محفوظ قال يمك الله ما شاء ويثبت عنده ام الكتاب طلب موابت كان كتابه كتابان كتاب من الله منه ما شاء يثبت عنده وامل كده يقول لا والله لا يدري الملك الذي يكتب ذلك حتى يسال ربه اذكر انثى شقي ام سعيد ما رزقهم الاجل فيقول له فيكتب وحتى بعد ان يعلمه ويكتب كما ذكرنا معلق على مشيئه الله في انضاء ذلك وعدم محوه يقول وهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما تأثر الله بعلمه ويدعي أنه يدركه بصناعة اخترقها وأكاذيب اختلقها وهذا من أعظم الشرك في الهبوبية ومن صدقه به واعتقده فيه كفر ولا يرغب الله الحقيقة إن بتكتب إعلانات بين الحين والآخر عن العالم الفلكي الفلان الفلان واتصد به بأرقام في المغرب وفي أوروبا وعاملونا معاهد ومداد في مثل هذه الامور ويقول لك حظك ومستقبلك ونحو ذلك وتبكتب دلوقتي انا ناس في الجرايد رسمي على الصفحات المهمه وارقمت لفوناتهم وان هذا من العلم وهذا كله من الكهانه المحرمه ومن علوم السحر الباطل ومنها النظر في حركات الافلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها معتقدين ان لكل نجم منها تاثيرات في كل حركه في كل حركاته منفرده وله تاثيرات اخرى عند اقترانه بغيره في غلاء الاسعار ورخصها ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن والحوادث وقد ينسبون ذلك اليها مطلقا ومن هذا القسم الاستقاء للانواء وسائر الحديث عنه عند ذكره في المتن ان شاء الله ودي ومنها الحته دي موجوده في كتاب عمر امه الدسام جايب طبعا الحمد لله ربنا اظهر اظهر بطننا يعني ما يدعيه كان متوقع سنه 98 عشان اجتماع سته نجوم على خط واحد في سنه 92 1939 متوقع دور الدجال لاجل ذلك يقول لك كانت كذا لما اجتمعت النجوم حصلت تطار مش عارف عملوا ايه كانت كذا لما اجتمعت النجوم السته انهدم مش عارف الملك الفلاني وانك يقرؤون ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله ومنها النظر في منازل القمر الثمانية والعشرين مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومقارقته وأن في تلك سعوداً أو نقوساً وتأليفاً وتفريقاً وغير ذلك وكل هذه الأنواع اعتقاد صدتها محدة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيب بشرعه وتنزيله واتباع لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطانه والتباع لذخار في الشيطان لا انذ الله بذلك من سلطان والنجم مخلوق من المخلوقات مربوط مسخر مدبر كائن بعد ان لم يكن مسبوق بالعدم المحض متعقب به يعني كان عدما ويصير الى عدم ليس به تاثير في حركه في الكون ولا سكون لا في نفسه ولا في غيره قال الله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطربه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرِه الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين وقال تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وقال تعالى: وَآيَةٌ لَّهُمْ لَيْلٌ نَّسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِشَمْسٍ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَيلٌ سَابِقُ نَهَارٍ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وقال تعالى تبارك الذي جعل لنا في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورًا وقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ففصلنا الآيات لقوم يعلمون وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون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 وهي علامه نودت بها وزينه للسماء الدنيا ورذوما للشياطين فمن يعني طعاقه غير ذلك فقد اخطا واضع نصيبه تكلف ما لا علم له به كما قال قت قال وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا وجعلناها رذوما للشياطين اي وجعلنا منها الندوم رذوما نشرق ترجموا بها ترما بها وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بكم يبقى علامات يهتدى بها للاماكن للمكان والزمان من ضمن العلامات يهتدى بها يبقى يهتدى بها الى الزمان بمرور الاوقات يهتدى بها الى المكان بمعرفه الجهات الشمال والجنوب والشرق والغرب وما هو وقال تعالى في ذهابها وفنائها وعودها إلى العدم كما وددت بعد العدم إذا اشتمت كورت وإذا النلوم انكدرت انكدرت ذهب ضوءها كورت لفت وإذا فئر بها ذلك ذهب ضوءها أيضا وقال تعالى وإذا الكواكب انتفرت وقعت على العرض وقال سبحانه وخسف القمر ولمع الشمس والقمر روى ابن أبي حاتم عن قتابة الإمام في التفسير وغيره قال رحمه الله إنما جعل الله سبحانه هذه من رجوم لثلاث قصاد جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشيطين فمن تعاط فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه أتكلف ما لا علم له به وإن ناسا جهله بامر الله قد احدثوا من هذه الندوم كهانا من اعرف بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ولا عمري ما من نجم الا يولد به الاحمر والاسود والقصير والطويل والحسن والدميم وما علم هذا النجم وهذه الدابه وهذا الطيط بشيء من الغيب او ما علم قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قال وهذا كلام جليل ومتين صحيح واصل في صحيح البخاري تعليقا وكلام ابن أبي حتم قال هذا كلام جليل ومتين صحيح يعلم روى أبو ذاود عن ابن عبات رد الله عن ما قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اقتبس شعبة من الندوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد يعني كلما ازداد تعلما لعلم الندوم كلما ازداد تعلما للسحر شعبة زي قطعه وجزءا من السحر والمقصود بعلم الندوم هنا علم التفسير فان علم التفسير داخل في العلامات التي يهتدى بها علم التفسير يعني كيف تفسير وفي كم من الزمن تشرق وتغرب وتنزل المنازل وفي اي الاتجاهات تكون كل ذلك في علم التسيير كيف تسيير علم التاثير كيف تؤثر على الكائنات الارضيه او السماويه هذا هو الباطل الذي ليس من يعني ليس صحيحا وليس مشروعا بل هو من المحرمات وروى عبد الوهاب الحميد عن رجاء بن حيوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اخاف على امتي التصديق بالندوم والتكذيب بالقدر وحيف الائمه وصاحب طرقي هو ده مرسل وراد معتاكر وحسنهم عن ابي مهجن مرفوع اخاف على امتي ثلاثا كيف الائمه يعني زور الائمه وظلمهم وهذا يشمل ائمه السلطان وائمه العلم وهذا كيفهم وتحريفهم للكلم عن مواضعه واخبارهم بخلاف ما شرع الله عز وجل في كتابه وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم واما حيث الائمه اللي هم الأص... ائمه السلطان بالدور والظلم ومخالفه شرع الله عز وجل والحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى قال اقف على امتي ثلاثه حيث الائمه وايمانا بالندوم وتكريبا بالقدر روى أبو يعلى وابن علي عن أنت رضي الله عنه مرفوعا أخاف على أمتي بعد خصلتين تكذيبا بالقدر وإماما بالنجوم روى الطب النيع بن عباس رضي الله عنه مرفوعا رب معلم رب معلم أو معلم معلم حروف أبي جاد دارث في النجوم ليس له عند الله يوم الخيامة خلاه هو حديث ضعيف فيه خالد بن يزيد العمري كذلك لكن لا يلزم من ذلك أنه حديث موضوع ورواه حميد بن زنجويه عنه بلغض ربنا ظلم في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق قال ومن أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض الزجر الطير يعني دقوا إلى حركة هشه تنفير وشو وينظر كيف يتجه يمينا او شمالا فاتوقع بناء على حركته يمينا اشياء او على حركته شمالا اشياء روى ابو داوود عن قطن بن قبيصه عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الايافه والطيره والطرف من الجب رواه احمد في مسنده صححه محبان وضعفه الشيخ الالباني والمعنى صحيح على اي حال والعيافه جذره الطير والطيره التشائم والتفاؤل بالطيور والطرق الخط يخط بالارض بيعمل خطوط زي اللي بيعملوها دلوقتي في قلب الفنجان بتاع القهوه يشرب القهوه ويقلب الفنجان انا بقول تشبهها يعني وبعدين يشوف الخطوط بتاعه دي الخطوط اللي عملها البن يقوم يقول له ده انت قدامك سر الفلوس قدامك سكة سفر يقعد يتخيل في خطوط البن ايه الشام وعينا ويقول لك قدامك كذا وكذا فكانوا بيخطوا بالارض يعني يعملوا خطوط في الارض يلعبش كده زي الودع يقولوا وشوش الودع وبعدين ترمي الودع وتعمل مغبشه في الارض وتقعد تحلل الخطوط دي بالرمله اللي عاملة شكل ايه وتقول له عندك كذا وكذا وكذا وله من الجن من يخبرهم باشياء من ذلك قلنا لا يافذ درجه الطير يهش فير وادين يشوفوا هيتجه اتجاه ويقول بعدها ايه ما هيحصل كله هذا من عمل الشيطان وهو منفتح قال له الجب استحق قاله عمر كذلك قال ابن عباس وابو العاليه ومجاهد والحسن وغيره عن ابن عباس وغيره ايضا الجب الشيطان ولا ينافي الاول لان فتحرا من عمل الشيطان لما نقول الشيطان هو استحق واحد الجب الشيطان والجب التك لان الشحره معشره وعنه ايضا الجبت الشر وعنه الجبت الشيطان وعنه الجبت حيي ابن عقب وعنه الجبت كاهن ام شعبي الجبت كاهن كل هذا من باب التفسير بالمثال وليس المقصود الحصر فان ذلك كله من الشيطان وعامل عمله وامره فلو ذكر هذه الرؤوس يعني الرؤوس من رؤوس الطواغيت فهذا معن نوعه عن مجاهد قال الجب بتعب بن الاشرف ولا منافاها ايضا فان السحر من الشرك الذي يشمله عباده غير الله وحيي بن اخطب وكعب بن الاشرف ممن خاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر والكاهن عامل بالسحر وقالت القاموس الجب الصنم والكاهن والساحر والسحت والذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله عز وجل ومن انواعه ان نوع التحنق العقد والنفس فيه العقد عقد الخيوط والشعر يجيبوا شعر من شعر اللي عايزين يعملوا تيق في البرقد وقد تقدم حديث عائشه في قصه لبيد بن الاصم وقال ثبت قد ثبت في حديث نزول المعوذتين وروقيه الجدريين النبي صلى الله عليه وسلم بهما انه كلما قرأ ايه انحلت وقده حديث ضعيف ضعفه اذا دهو خاف في الفتح ويدل على ضعفه ان المشهور انها مكيه قصه فجر النبي صلى الله عليه وسلم مدنيه والبعض يقول مدنيه لاجهاد الحديث لكنه ضعيف وروى النسائي في كتاب تحريم الدم من سننه الحكم في السحر عن ابي ريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل اليه من عقد عقده من بيعقد خيوط أو, او او او شعر وينفث وهو النفس النفس يخرج اثناء القراءه بلا ريك ينفث فيها اثناء العقد يعني ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل اليه الريق الضعيف وان كان يعني معناه صحيحا وقد اطلق وقد اطلق السحر على ما فيه التخييل في قلب الاعيان وان لم يكن افتراء حقيقي كما في الصحيحين عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البان السحر يعني لتضمنه التخييل فيخيل الباطل في صورة الحق واستنانا ان التخييل في قلب الاعيان من السحر لان الله عز وجل سماه سحرا عظيما لا يخيل اليه من سحرهم انها تصعد ذا ذا من اعظم انواع التحرف كيف يقال انه ليس سحر في اللي مش اشتق غير هو البيان اللي هو تقلب الحق باطلا والباطل حقا اللي هو الاعلام المعاصر والقديم اعلام الفراعنه وامثالهم ولاذ بالله اجعل المظلوم ظالما يجعل المتهم المجرم بريئا هلك الابرياء الابرياء مين الابرياء دول الكفر والمشركين والمرابين والزنا وال... و... وعباد الاوثان والمتغطرسين يقول لك الابرياء اي براءه في هذا وانا اعوذ بالله كيف يكون بريئا من يرتكب كل الفواحش والمنكرات ويظلم الدنيا باسرها دربه الذي يفعله اليهود ذا الظالم العالم باسرك وانا اعوذ بالله ونشر الفساد في الارض بمشارقها وامغاربها قدنا على الكفر زياده عن كفر فلا يجوز ان يقال عن الكافر انه بريء ولا يجوز و... ان يقال عن المشرك المكذب لله ورسله بريء لكن <تصفيق> الاعلان بيجعل ذلك للمسلمين و... المستضعفين دول ايه دول الظالم المجرمين المستحقين انواع العقوبات باي درجه كان وان يقال عنهم انواع التهم الباطله ولا يجوز بلا دليل حتى المسلمين منهم يقولوا ما فيش دليل ولا بينا ومع ذلك ممكن تزهق مئات الالوف من الانفس لاجل رغبه انسان فاجر ولا يرضى بالله بالاضافه الى كفره فعلا غربان والناس تبقى مقتنعه ان ده حق وسبحان الله الناس لا تفكر ملايين البشر في الارض مكارهين للدين للاسلام بالتهم الباطله ولا يرضى بالله وبالاسماء المنفره عن الاسلام زي اسم الارهاب خلاص اصبح هذا ولتصقا باسم الاسلام والتطرف الطرف الثاني يكون في طرف فان هذا هو ال... الاسلام هو الوسطيه فعلا كذلك قال انكم امه وسط لكن ال... البيان الذي يبين للناس الباطل على انه حق والحق على انه باطل يجعل الملايين من البشر مئات الملايين بل الالف الملايين يذمون ما يذمه الناس ويمدحون ما يمدحه الناس ما يقال له اذ لا يرضى المسلم ان ينقض بهذه الطريقه لا يرضى ان ذم الا ما ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا نمدح انسانًا يعني ما براه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نمدح الا بما مدح الله به ولا ندم الا بما ذم الله عز وجل به زي لما كلمه ذم الارهاب مطلقا لا امر لا يرضى للمسلم ان يذم ما يذمه الناس الكلمه دي ربنا ذمها مطلقا هكذا حتى يقال ان كل انسان بهذه الطريقه يعني يكون كذلك مذموما الذم ده يقع على ما ورد في الكتاب والسنه الذي يرهب الابرياء فعلا الذي يخوف من لا ثقوا يخوف هو ليه هو المجموع واما يعني ان تستعمل هذه الكلمات استد عن سبيل الله فهذا فعلا هو الواقع وهم يفعلون اضعاف اضعاف ذلك يا س فعلا يسفكون دماء الابرياء الحقيقيين وي يعني ينتهكون حقوق الانسان حقا لحقه في ان يؤمن بالله عز وجل وان يعرف الحق واضحا جليا وان لا تنتهك حرمات من كان معصوم الدم والمال يعني باسلامه او بعهده مع مسلم او نحو ذلك لا يعني يتورعون عن حرمة منها ومع ذلك يتهمون اهل الاسلام حتى من كان يدفع عن ازم حقوقه بانه الهابي ولاذه الله ومتطرر هذا من البيان الذي هو من الشحر بل أضر من تحر ضرره اضر من انتحر تحرك موسى ضرره اضر من انتحرك ترعون يعني يعني فعلا صحره فرعون حتى عندما ظهر لهم الحق راجعوا هؤلاء ابدا لا يرجون لو ظهر لهم الف دليل والناس كلهم يعرفون ببطله بطلها ما عندهم ولكن مصائر تقتضي ان يظل الاسلام هو المتهم الاول في الدنيا باسرها قال يخيل الباطل في صورة الحق انما عنا به البيان في المفاخره والخصومات للباطل ونحوها كما يدل عليه أصل القصة في التميميين اللغين تفاخر وإند لأحسبهما وطعن أحدهما في حسب الآخر ونتبه وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بخجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النعر نعوذ بالله ذلك يدخل في ذلك المحامون بالباطل الذين يعملون بمهنه المحاماه وهو يعلم انهم مبطل تقول له ان عارف كده بس تدفع كفا وخرجك من القضيه وهو يعلم انه مبطل ولا يغلب الله لا يجوز للمسلم ان يعمل يخاطر بعمل هو خصومه في باطل يخاطر في حق يكون متاكد ان الانسان مظلوم بريء فعلا من التهمه الباطلة فيدافع عنه اما ان يعلم الانسان مبطل يبقى هذا من الباطل الذي يصح وذا اصح الاقوال في هذا الحديث ان ما بينتها انه بيان مغموم لان فيتح مغموم فبهذا البيان الذي يقلب الحقائق يجعل الظن عدلا والعدل ظلما كما يفعلون يقول لك لابد ان يسلم فلان الى العداله وهي العداله العداله هي اغير ما انزل الله سبحانه وتعالى هو القانون الجائر الظالم الذي اخترعه البشر انزباره الافكار ولا ادري الله العدل شرع الله سبحانه وتعالى اي ايما كان يعني في اي امر من الامور العدل شرع الله سبحانه وتعالى فالذي يصف العدل بانه ظلم وادور وتخلف رجعيه الذي يصف شرع الله عز وجل بانه يعني بقايا القرون الوسطى كما يزعمون ويط سخافات العقول وعيشه البهاء لانها حضاره تقدم ونحو ذلك عيشه اسوء من عيشه البهاء يصفوها بذلك يقول هذا هو الحضاره والمدنيه والتقدم معوذ بالله فعلا هذا من البيان الذي وثق قال واما البيان بالحق بمستوى الحق فهو فريضه على كل مسلم كلام جميل جدا البيان بال ايه بالحق ما يجيش واحد يقول انا عايز ادفع عن المظلوم ده فكزت هنعمل ايه لازم نكذب عشان ايه لازم انا لازم نقول كلام باطل عشان نوصل الحق لا عمر ما الحق يوصل اليه بالباطل الحق يوصل اليه بالايه بالحق البيان بالحق لنصرة الحق وهو فريضه على كل مسلم ما استطاع الى ذلك سبيلا وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد تم صلى الله عليه وسلم ما يعمل عمل التحري صحرا وان لم يكن صحرا كقوله صلى الله عليه وسلم الا نبيكم من عض ينميمه القاله بين الناس وهو مسلم والعض في رؤى قريش التحس لما عرف العض لانها إيه لانها تعمل عمل السحر في التفريقه بين المرء وزوجه وبين الاحبه ويعني ولا يذو لا تفسد ما بينا او تفسد فسد به يقال المستحري عاضه فسمى النميمه السحر لانها تعمل عمل السحر في التفريقه بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحبين او من المتحبين بل هي اعظم في الوشايا لانها تثير العداوه بين القوايين وتسعى للحرب بين المتسامين كما هو معروف ومشاهد لا ينكر واليهود اعظم من يفعل ذلك عبر التاريخ اليهود دائما عادتهم قليله لا يستطيعون مواجهه مع جبنهم دائما لا يشاركون في حروب في الغالب الا احوال قليله عبر التاريخ لكنهم يسعرون الارض حروبا زي ما اول بغزه الاحزاب يهيج هذا على هذا وهذا وهيه... وهيه... وهيه... طبيعتهم قد جاء الوعد والقتات في الايات والاحاديث كثيرا جدا ومع هذا فالاختداء للكفار بفتك بهم واظهار المسلمين عليهم وكشف شوكتهم وتفريق كلمتهم من اعظم الجهاد ذلك ده مش خداع يعني يخدع الكفار يعني خديعه بغير نقد للعهود وبغير غد وانما يتكلم بكلام يقتمون منه شيئا وهو يريد غيره ولكي يفتك بهم ويظهر المسلمين عليهم ويكشف شوكتهم ويفرق كلمتهم هذا من اعظم الجاد وانفائه واشد نكته فيهم كما فعله معيب المسعود الغطفاني رضي الله عنه في تفريق كلمه الاحزاب باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرق بين قريش وبين يهود بني قريظه ونقض الله بذلك ما ابرموه اي من العهود الجائره الظالمه والاتفاقات الباطلة ولله الحمد والمنه نسال الله ان ينقض ما يبرمونه من الكيد الاثم للمسلمين في كل مكان دخول وحله او حله بالوحي نصا وحله وحله بالوحي نصا يشرع اما بالسحر مثله فيمنع حل السحر عن المسحور بالرقق والتعاويذ والادعيات من الوحي الكتاب والسنه نصا اي بالنص يشرع كما رخ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بين معوذتين كما يشمل ذلك احاديث الرقى المتقدمه في بابها التي امر بها الشارع صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال واندب اليها ومن اعظمها فاتحه الكتاب وايه, وآية الكرسي والمعوذتان واخر سوره الحشر انضمما الى ذلك الايات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقا والايات التي والايات التي يتضمن لفظها لفظها ابطال الفح كقوله تعالى فوقع الحق وضل ما كانوا يعملون فولدوا هنالك وانقلبوا صاغرين و القي الصحره سالدين قالوا امننا برب العالمين رب موسى وهارون و قوله عز وجل فلما ألقوا قال موسى ما بئستم به السحر إن الله سيهزله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون آية 382 وتونس وقوله تعالى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألقنا في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى أنا زودت طبعا على المنقول عن كثير من اختلف في ذلك هو جايب الايات بس جايب 81 و69 81 و92 و92 وهي منقول اكثر من ذلك ان ذكر الات الذي يذل بكمال معناها على اطار السحر افضل خصوصا العموم في قوله جل وعلا ويحق الله الحق بكلماته ولو كرهها المجرم في احقاق الحق بكلمات الله ومن ضمنها ايه كلمات الشرعيه التي بالقران بالاضافه الى الكلمات الكونيه وان يفلح الساكن حيث اتى ونحو ونحوها ونحوها في سوره البقره كخواتيمها وايه واتبعوا ما تتبع الشيطان على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الايه الى اخريها تبقى شرقها فاذا جعل ذلك وقرا قرا كرقيه فقراه مباشره او قراه ونفث او قراه نفث يعني جمع في كفيه ومسح او قرئه وجمع البذاق يجمعه في ماء او في غيره ويغتسل به او يشربه المسحور فذلك من انفع ما يكون باذن الله ومثل ذلك الادعيه والتعاويذ الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارده في الاحاديث الصحيحه كما تقدم كثير منها في باب الرقوه كحديث ربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك امرك في السماء وفي الارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض او انزل رحمتك من اجعل رحمتك في الارض انت رب الطيبين انزل رحمتك ورحمتك وشفاء من شفاءك هذا الوجع فيضاط في وكان معناه حسنا جدا توسل الى باسمائه وصفاته وكان حديث عثمان بن ابي العاص انه قال اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم و بي وجع قد كاد يهلكني فقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك سبع مرات اقول اعوذ بالله بعزه الله وقدرته وسلطانه من شر ما ادد واحاضر من شر ما اجد واحاضر دي في الوقت المستقبلي قال ففعلته فذهب اللهم كان بي فلم اذى الامر به اهلي وغيرهم وغيرهم ده صحيح هو هو مسلم وابو داوود بن احمد الذي ذكر هنا قالت النبيه حسن المصري وتوسمه من الامهات وغيرها مشقونات بالادعيه والتعوذات الكافيه الشفيه باذن الله تبارك وتعالى فمن يتقى في ذلك وجده والله موفق اما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم فانه معاونه للساحر ويقرار له على عمله وتقرب الى الشيطان بانواع القرب يبطل عمله على المسحور فهذا قال الحسن لا يحل استخراج الا ساحر ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو تنشر يعني النشر التي خلل السح فقال اما انا فقد شفاني الله وعافاني وخشيت ان اثير على الناس شقاق اي باستخراج هذا التح على القول بانه طبل الباء والله اعلم ان استخرجه لكن لا ينشره وقد كفاه الله عز وجل ما شانه وروى ابو داود في كتاب النشر في, في كتاب الطب في باب النشرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشر فقال هو من عمل الشيطان لذا لا يثق ان يقال اختلف السلف في هذه المساله فسال حل خل السحر بسحر مثله فمن قال بالجواز كقول سيد المسيد ومن قال بالمنع كما تقول حسن هذا الكلام ليس بالصحيح وان قال له بعض العلماء الذي لا يجوز ان ينسب الى سعيد ابن المسيد أن يقال أنه يجوز حل التحر بالتحر وإنما سئل عن النشرة فقال أما ما كان أنفع فلم ينهى عنه هذا الكلام يدل على تحر على حل التحر بسحر مثلك بل يدل على عدم لأنه قال أما ما ينفع وقد قال الله عز وجل عن التحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فكيف يقالف سعيد الآية ويقالف الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من عمل الشيطان فالصحيح أن سعيد السيد إنما قفض بذلك حل التحر والنشرع بالأدوية المباحة والأدعية والرقى الشرعية الموافقة الشرعية فهذا هو الذي ينفع وهذا لم ينهى عنه فيلوج حل التحر بالدعاء والتضرع وبأخذ أدوية لا مانع من ذلك هناك مثلا المربوط مثلا عن أهلي المنوع من أهلي هذا قد تنفعه بعض لي. الأدوية فلا مانع حتى لو كان تحرا فلا مانع حتى لو كان تحرا فانه لا يمتنع ان يا يؤثر الدواء العضوي في امر عضو وبالاضافه الى الامراض النفسيه وانا حضرت يمكن تؤثر فيها الادويه فاما ما ينسبونه الى تعيد ولو كانوا يعني الذين اذك من افاضل العلماء لكن خطا بين ان ينسبوا الى تين نسيب تجويز حل التحدس يقول لهذا ترى كثيرا من الصحوه الفجريه في الازمان التي لا شيف فيها يرضعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه وأو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله حله ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم ونسأل الله تعالى العافية كل قول الله بأستغفر قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه أو نصبه من الزنا ادرك ذلك لا محاله او قهره يكون ذلك لا محاله بمعنى ان هذا امر قد كتب قدرا والقدر نافذ لا يمكن انهر وان كان قد كتب عليه انه يفعله بارادته ليس انه يفعله رغم ان القلب يهوى ويتمنى يعني يتخيل طائبه انه يفعل كذا وكذا فاما ان يصدقه الفرج بفعل ذلك واما ان يكذبه بترك ذلك وليكفر صحوه من امتي من لا يكفر لاود ولا النصارى ويتاولون ما بما يرونه في التباض ويشوف الازهر ويقول لا شيء فيها من محبه هل يكفرون بذلك وانما هذا تاويلا لا يكفر صاحبه ينطق اعتقاد هؤلاء في اليهود والنصارى ايعلم انهم يكذبون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكذبون القران ايعلم انهم يقولون ان الله ثلاث فان كان يعلم ذلك ومع ذلك لا يكفره فهذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يقول أن توحيد الله والشرك به سواء لا بأس في ذلك وأن تصديق الرسول الشهادة له أن محمد رسول الله والشهادة عليه بأنه كذاب مفترن على الله كل ذلك لا بأس به هذا تكذيب لأطل الشهادة لا يتصور الجهل بذلك ولا تأويل في ذلك اما ان يظن ويعتقد انهم يوحدون الله ويتبعون ويصدقون النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يتابعونه فهذا تقام عليه الحجه بقوله عز وجل قال ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض فامنوا بالله ورسوله النبي الامي وغير ذلك وقوله ان الدين عند الله الاختبار اذا كان شيئا رب وبيان تكفير هؤلاء لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وقالت اليهود وزاره من الله وقالت النصارى المسيح من الله تتلى عليه الآيات وإقامة الحجة تلاوة الآيات فما ما ظن أن أحدا بعد تلاوة الآيات يتردد مسألة أنه يحبهم هذه مسألة تحتاج إلى قومة ورجع وحب يكفرهم بس يقول لك ما ليش بس السماحة والعدل إيه. يقول لك هؤلاء يحبهم ونحو ذلك هذا يحتاج إلى أن يبين له الآيات ما تجد. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله تبين الآيات الواضحات بذلك ويكون ذلك قد قام بالحجه بعد فوز الحجه لا قدره ولا احتمال لديه يقول كنت ناقش مدرسا فقال لي ان الانبياء ليسوا معصومين من الخطا والنسيان خطا الانسانه لانهم بشر فما هو الرد على هؤلاء كما عاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم هو كلامه انت تناقش وانت عايز ترد علي ليه هو كلامه هو اللي صح وهو ان الخطا ايه وارد على انبياء الخطا والنسيان و... مع الخطا مع الخطا في الاجتهاد ولائت من هلكنا متعمدون المعاصي الانبياء معصومون من الكبائر معصومون كتمان البلاغ معصومون من الكبائر معصومون من الصغائر المزاب الاتفاق ومن الصغائر عموما على كافة الاحوال وخطاؤهم في الاجتهاد هناك فرق بينه وخطا غيرهم هم لا يقربون على الايه الخطا يعني ينزل وحي لتصويبهم ان اخطؤوا تصويب لخطائهم ولذلك كلامهم شرع من عند الله عز وجل وافعلوا كذلك لانه طالما ان الشرع قد اطرها فهي ليست من الايه من الخطا وان اخطوا صوبهم فكان التصويب والفعل اللاحق بعد التصويب شرع من عند الله عز الواحد من عند الله فكلامه كلام صح الخطا الوارد في دار خطا في الاجتهاد والنسيان مستهوى للطلاب الكتب اللي تتناول القضايا السخنه في الغالب يعني بتحكي احوال وتذكر قصص في يعني اللي حصل مع العفريق الفلاني وكلمته قال لي كذا وعمل كذا هذا مما يعني يخطئ كثير من من في ويظن انه طالما قد تكلم معه المشروع على غير كنه بتفعل المشروع ربما كان مريضا نفسانيا وهو خدع في ذلك وكثير منها متضمن لانواع من البدعه ها ده الشيخ سعيد ده ده عظيم في في الباب ده التربيه ان شاء الله وفي محاضره الشيخ محمد في موضوع الجن ويعني وقت مع الجن محاضرته مسجله فان شاء الله فيها كلام طيب